انت تحتاج الى الله وهو تمشي في الدنيا وانت متخيل انك هتقدر تمشي في الدنيا لوحدك أن الوحيد الذي يملك لك نفع وضع هو الله سبحانه وتعالى فبالتالي انت مش بتعبد او ماشي في الدنيا لوحدك كده هو ايه عمل لانا عايزه حبيبي انت ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انا من خلقت الاسباب أنا من خلقت الأسباب، وأنا من أعطي على الأسباب، أولم يجو إلى الطير فوقهم، ربنا بيقول للبشر، للعالمين، بيقول لهم أنتم شايفين الطير؟ آه شايفينه، صفات ويقبض الطير بيصف وبيقبض ما يمسكون إلا جحيمان. سبحان الله. هو هتتخيل إن, إن, ان هو بيصف ويقبط ده بس ده ده فيه هوا وفيه عوامل جاذبية وفيه ان الطير ده لازم جناحه يكون سليم وفيه موازين قوة ده قصة كبيرة ما يمسكون إلا الرحمن إنه بيكون شيء بسيط بيقول لهم كده ومن آياته الجواري في البحر كالاعلام يعني انت تعرف فلان مش عارفه قوي يقول له انت عارف المصنع الفلاني ده بتاعه عارف عرفة الفيلا الفنية اللي في حتة الفنية اه دي بتاعته عارف عرفة الـ الـ الموظفين اللي بيشتغلوا في المكان الفني ده هو بقى اللي عامل النظام اللي هناك ده انت بتعرفه بأشياء وأثار ودلائل فربنا سمحة تعب يقول ومن آياته يعني من الآيات الدال على وحدانيته على قدرته على ذاته على تفرده سبحانه وتعالى الجواري في البحر السفينة اللي بتجري في البحر دي وله الجواري المنشئات في البحر كالأعلام سفينه بتجري جواري يعني حاجه بتجري جمع جاري يعني حاجه بتجري م. في البحر بحر معروف كالاعلام يعني زي البناء العظيم الكبير الناس بتبص على السفينة كده من عشطه اوه ايه ده السفينه دي دي طولها دي ولا عرضها دي ايه فبيقول لك ان الايات اللي, اللي ربنا سبحانه وتعالى استدل بيها على وحدانيته وقدرته ان هو اللي بيمشي السفينة دي ايشق يسكن الريح فيصضلنا راكدا على ظهره بيقول لك انا ممكن اقفلك السفينة اللي بتيجي هناك دي انا ممكن اخلي ريح توقف فالسنه دي السفينه ديت يعكس اتجاهه بشوية هواء فهو تتخيل ان السفينة بس فانت هنا فكرة ان انا هقدر لوحدي احنا هنقدر بالله مم. انما عرسان بيقول للصحابي كده قال له اذا سألت فاسأل الله اذا استعنت فاستعن بالله وقال له خليك دايما بتقول يا رب وقال كده مثل المؤمن كمثل رجل يقول يا رب يا رب يا رب, يا رب يا رب واحد أنت مش هتعرف تعيش من غير يا رب بسطا